حزتني نسامات الليالي فترى ببالي طيفا الا من مرير أبكتني صرخات الأيام وأمين تنامى حول قيد واسي هزتني نسمات الليالي فترى ببالي طيف آلام مريد أبكتني صرخات الأيام وأمين تنامى تكويني, تكويني شهقات الثكالة طعنات تولى دمعة الطفل الغري مديني يشراح الزمان لربوع الأمان لمدى زاغ مني حزتني نسمات الليالي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 من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد الفجري يعقب الليلة المغير أزتني نسمات الليالي فتراها بباري إفضال من مري أبكتني صرفات الأيام وأنين تنام اينها نصفها مشتاق حزنها وبكا مسجدها والمسير سلام ان طق يا روان اين يرن للقديم هزتني من ترى ابي بالي كيف الهنا من مين اكتني صرخات الايام ولي انت نا ما يا يدك واسع من قلبي يا حبيبه قلبي بتؤدي لربي ان يواسيه ويجير من روحي يا رفيقك روحي جدت تنوحي أنت من روحي الكثير أستني نسمات الليالي فترى أهد باني إفضال من مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام اي يد واسع هزتني